اثنان استمع إلى العبارات وأعدها ثم أجري الحوار مع أصدقائك ماذا نلعب اليوم؟ كرة القدم كرة السلة كرة اليد أتمنى لك التوفيق شكرا يا أخي